بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقياس والاستدلال شرع في بيان بعض المسائل المتعلقة به هذه الأدلة المذكورة السابقة لماذا؟ لأنه قد يقع نوع تعارض في مفهومات هذه الأدلة كتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو للسدلال أو للصحاب كل ما ذكر مما يمكن الاعتماد عليه في الاستنباط قد يقع في الظاهر أما في الحقيقة فليس ثم تعارض أو تناقض بين الأدلة لأنها كلها وحي الكتاب والسنة لا يتعارضا أبدا في نفس الأمر لا يمكن أن يقال بالتعارض وإنما في رأي وظن المكلف قد يقع نوع تعارض إذن نقول باب ترتيب الأدلة وترجيحها هذا يتعلق بمن بنظر المكلف الناظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس قد يبدو له في فهمه الخاص أن تم تعارضا بين الآية كذا والآية الأخرى وبين الكتاب وبين السنة أو أن الخبر يعارض الإجماع أو العكس نقول هذا ليس في نفس الأمر ليس في حقيقة الأمر لماذا؟ لأن هذه الأدلة الاربعه كلها متفقة كلها متفقة لماذا؟ لأنها من لدن حكيم عليم من لدن حكيم عليم والقرآن لا, لا, لا اعتراض فيه أو لا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وما السنه فلا يمكن ان تعارض الكتاب لانها وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كذلك الاجماع لا يمكن أن يكون في الاجماع ما هو تعارض مع الكتاب والسنه لان الاجماع هذا دليل عصمه الامه من الاتفاق على باطل او على خطا كذلك القياس لا يمكن ان يقع مخالفا للكتاب ولا السنه ولا الاجماع وكل ما يدعى من القياس انه مخالف للخبر فهو باطل فاسد اذ لا تعارض بين قياس صحيح وبين نص صريح لا يمكن إقاعة تعارض اشتهر على ألف بعض الفقهاء فهو ليس بالصحيح إذا عقد المصنف هذا الفصل لبيان ترتيب الأدلة من حيث النظر ومن حيث الترجيح عند التعارض عند تعارض لأن الأدلة الشرعية المتفق عليها أربعة كتاب والسنة والإجماع والقياس هذه أربعة وإن جعل المصنف الاستصحاب بدلا من القياس لكن الأولى ان يجعل القياس بدلا من من الاستصحاب. هذه الأدينا أربع من حيث وجوب العمل بها فهي في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها فهي في مرتبة واحدة إذن الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها يجب العمل بها يجب العمل بها حينئذ تكون في مرتبة واحدة لأن الاحتجاج شيء واحد والعمل شيء واحد فإذا وجب, فإذا وجب العمل بالكتاب وجب العمل بالسنة وجب العمل بالإجماع وجب العمل بالقياس حينئذ العمل شيء واحد إذن هذه الأدلة اربعه من حيث وجوب العمل والاحتجاج بها والاحتجاج بها فهي في مرتبة واحدة وأما من حيث المنزلة والمكانة فلا شك أن كلام الله مقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن السنة بنوعيها المتواترة والأحاد مقدم على الإجماع ولا شك أن الإجماع مقدم على القياس إذا من حيث المنزلة والمكانة ثم تفاوت كتاب اولا مقدم ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس وأما من حيث الاحتجاج والعمل فهي في مرتبة واحدة فهي في مرتبة واحدة وأما من حيث النظر والبحث فيما إذا نزلت نازلة أو حلت حادثة المجتهد فحينئذ هو أو هذا الفصل معقود لهذه المسألة هذا الفصل معقود لهذه المسألة فيما إذا نزلت نازلة في, في أي هذه الأدلة الأربعة يبدأ نقول قدم المصنفون الإجماع قدم الإجماع يعني يبدأ بالإجماع ثم الكتاب ثم السنة الكتاب والسنة المتواترة ثم أخبار الأحاة ثم قياس النصوص والأصح كما هو طريقة السلف النظر أولا في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس على الترتيب في المنزلة والمكانة إذن لا فرق بين الأدلة الأربعة من حيث المكانة والمنزلة ومن حيث النظر والبحث فيها ومن حيث النظر و البحث فيها وبذلك استدل بحديث معاد وان كان فيه خلاف ثبوته لأن أكثر العلم على تلقيه وقبوله لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فبما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال فأجتهد رأي ولا آل وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله هذا الحديث جعله أهل العلم وأهل الأصول على جهة الخصوص عمدة في هذا المقام فينظر أولا في الكتاب فإن لم يجد ففي السنة فإن لم يجد ففي الإجماع فإن لم يجد فالقياس الصحيح قال رحمه الله فصل وأما ترتيب الأدلة وأما ترتيب الأدلة كأنه عاطف على, على ما سبق يعني لما فصل لك الأدلة من حيث المفهومات من حيث المفهومات كالكتاب المراد به ثم يكون مجازا وحقيقة ومعربا إلى آخره ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس قالوا أما ترتيب هذه الأدلة والمراد بالادله هنا جمع دليل والمراد به الكتاب والسنة والإجماع والقياس لأن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من هذه الأدلة الأربعة وما ترجح من الأدلة المختلف فيها فيضم إلى هذه إلا أنه ثم فرق من حيث الاتفاق والاختلاف لأن هذه الأدلة الأربعة متفق عليها متفق عليها الكتاب والسنه والإجماع والقياس مجمع عليه والخلاف حادث والخلاف حادث والغريب أن كثير من الأصوليين والفقهاء إذا ذكروا الظاهرية قالوا لا يعتد بهم في إجماع ولا يلتفتوا اليهم وليسوا بعلماء فإذا قالوا في حجية القياس ومعلوم لم يخالف إلا الظاهرية قالوا القياس حجة على قول الجمهور إذا رعاهم في, ماذا؟ في هذا التركيب قل القياس حجة على قول الجمهور ولا يحكون الاتفاق قل من حكى الاتفاق وإذا جاءوا في مسائل الإجماع ومسائل الخلاف في الفقه وتعرضوا للظاهرية قالوا ليسوا من أهل العلم في شيء ولا يعتد بهم فيه في الإجماع وأما ترتيب الأدلة إذن الأدلة المراد بها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس لأنها تثبت بها الأحكام الشرعية إذ لا حكم شرعي إلا ما جاء به شرع ولذلك ننسبه الى الشرع الحكم الشرعي إذا فما جاء من الشرع فهو الحكم الشرعي وما ليس كذلك فليس بحكم شرعي فليس بحكم شرعي كل ما كان من الوحي فهو من الدين وما ليس كذلك فليس فليس من الدين هذا القاعدة. القاعده واما ترتيب الادله والمراد بالترتيب هنا هنا جعل كل دليل في رتبته جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه وترجيحها ترجيحها يعني ترجيح بعضها على بعض عند وقوع الخلاف عند وقوع التعارض أو ما يسمى بالتناقض والتمانع وهذا قلنا باعتبار نظر مجتهد وأما الأدلة أنفسها فليس فيها تناقض و ليس فيها تعارض البت. لماذا لأنها ملة حاكم شر حكم شرعي من السماء من الله عز وجل لا حاكم إلا الله سواء كان الحكم ظهر عن طريق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الحاكم هو الله عز وجل سواء كان مباشرة أو بواسطة بواسطة كتاب أو السنة أو الإجماع السنة أو الإجماع أو القياس إذا ترجيحها ترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. وأما الترجيح فهو تقوية أحد الدليلين على الآخر تقوية أحد الدليلين على الآخر وهذا إذا حصل نوع تعارض. إذا حصل نوع تعارض. لأن التعارض إنما يدفع ب أمور ومنها الترجيح تعارض يدفع بأمور ومنها الترجيح وحقيقة التعارض كما سينص عليه المصنف في اللغة التقابل والتمانع تعارض في اللغة التقابل والتمانع كل منهما يقابل الآخر هذا نص يقابل الآخر ويحرم ونص آخر في محل الحكم نفسه يقابل الأول ويحلل إذن حصل بينهما تقابل وتمانع وأما يعني المعنى اللغوي موجود في المعنى للصلاح واما في للصلاح فالتعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الدليلين على سبيل الممانعة يكون هذا حاضر وهذا مبيح والمحل واحد والزمن واحد حينئذ نقول حصل تمانع وحصل تعارض ولكن في نفس الأمر ليس تم تعارض وليس تم تناقض بل هو في نظر المجتهد والتعارض حقيقته السابقة للصلاح تقابل الدليلين هذا نوعان تقابل كل تعارض كل وتعارض جزئي تعارض كل وتعارض جزئي التعارض الكل إن كان التعارض بين الدليلين من كل وجه من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض لا يمكن الجمع بينهما فحينئذ إن علم التاريخ فيكون الثاني ناسخا لي للأول ناسخا لي للأول إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فحينئذ لا يعدل إلى الترجيح وإنما يعدل إلى النسخ فمرتبة النسخ سابقة على مرتبة الترجيح وهنا قال ترتيب أدلة وترجيحها إذن مرتبة النسخ سابقة على مرتبة الترجيح النوع الثاني تعارض الجزئي تعارض الجزئي وهو إن كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما كما هو في تعارض الخاص والعام حصل نوع تعارض ولا لا حصل تعارض في فيما خصه الخاص الدليل الخاص إذا دل على فرد دل العام على خلافه نقول حصل نوع تعارض لكنه ليس من كل وجه وإنما من بعض الوجوه فالأفراد التي لا يشملها الدليل الخاص لم يقع تعارض بينها وبين الدليل الخاص إذا كذلك اللفظ العام يدل على افراد والدليل الخاص يدل على استثناء بعض تلك الأفراد حصل تعارض في نفس الأفراد التي دل عليها الدليل الخاص عدا ذلك فليس ثم تعارض ولذلك نقول هو متعارض من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع حينئذ يقدم الخاص على العام وكذلك التعارض بين المطلق والمقيد فيقي أو يحمل المطلق على المقيد بشرطه على المقيد بشرطه إذن التعارض الذي هو التقابل بين دليلين على سبيل الممانعة قد يكون كليا من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه الأول ما يعبر عنه بالتناقض حينئذ يعدل إلى الناسخ والمنسوخ والثاني أن يكون محتملا لي من الجمع يعني الجمع ممكن وهذا فيما إذا كانت تعارض من وجه دون من وجه دون وجه إذا, تع... إذا ظهر ظهرت تعارض بين الأدلة الشرعية فإن كان بين خبرين فأحدهما باطل إن كان بين خبرين بعض يعني ليس في باب الامر والنهي وإنما يكون فيما هو من قبيل الأخبار كالقصص والأسماء والصفات إلى اخره هذا مقام قام الأخبار حينئذ نقول محتمل الصدق والكذب إذا حصل تعارض مع خبر آخر تناقض من كل وجه حينئذ نقول هذا يدل على أن أحد الخبرين باطل أن أحد الخبرين باطل إما لعدم ثبوته في نفسه وإما لكونه منسوخا باطل لماذا؟ لأن منسوخ باطل كان حكما شرعيا ينسب الى الله عز وجل ثم لما ارتفع حينئذ نقول هو ليس بشرع وإذا لم يكن بشرع أي لا يجوز الحكم به فصار باطلا من هذه الحيثية وإن كان بين الخبر والقياس حصل تعارض بين الخبر والقياس فلا يخلو إما أن يكون هذا الخبر غير صحيح إما من جهة المتن وإما من جهة السند وإما أن يكون القياس فاسدا لأنه لا يمكن أن يقع تعارض بين خبر وقياس ولا يمكن أن يأتي القياس مخالفا للشر أبدا لأنه دليل شرعي صحيح فإذا كان دليلا شرعيا حينئذ ينسب الحكم فيه لله عز وجل وإن كان المجتهد هو الذي سنبط أو اكتشف هذا الحكم لأن المجتهد باجتهاده ليس بمشرع, ليس بمشرع. فحينئذ إذا سنبط وقاس بعلة أو بحكم شرعي وكانت النتيجة كذا تحريم أو إيجاب إلى خري فالتحريم والإيجاب هذا لا ينسب إلى المجتهد وإنما يقال حكم شرعي ما وظيفة المجتهد كاشف ومظهر لحكم الله عز وجل بواسطة ماذا بواسطة دليل شرعي وهو القياس, وهو القياس. وعليه اذا تقرر هذا لا يمكن أن يقال ان الخبر أو يعارض القياس أو هذا القياس على خلاف الأصل وإنما نقول القياس هو الخبر سيان لأنهما شرعيان اذا إذا كان التعارض بين الخبر والقياس فلا يخلو إما ان يكون هذا الخبر غير صحيح وإما ان يكون القياس فاسدا لم يستوفي أركان القياس لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين الدليل القطعي مع الدليل القطعي لا يمكن يتعارض لماذا؟ لأن القاطع معناه الجزم والجزم معناه أنه لا يحتمل غير ما دل عليه الدليل القطعي كذلك حينئذ كيف يدل الدليل القطعي على مسألة ما ثم يأتي دليل قطعي آخر يدل على ضده في محل واحد هذا مستحيل هذا لا يمكن إذن لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين مطلقا سواء كانت دليلان شرعيين سمعيين أو عقليين أو مختلفين يعني أحدهم القطعي يكون نقليا سمعيا ويكون الآخر ولذلك نقول ايضا لا تعارض بين العقل وبين الشر العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح يعني لا يعارضه من كل وجه لماذا؟ لأن الذي شرعه هو خالق العقل كذلك فحينئذ لا يمكن أن يأتي بما يعارض العقل اصلا وإذا حصل نوع تعارض فإما النقل ليس بي صحيح وإما بنظر العقل هو غير, غير صريح وإنما يكون محتملا يكون محتملا وهذا متفق عليه يعني أجمع أهل العلم على أنه لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين مطلقا سواء كان الدليل القطعي عقليا أو سمعيا دليلين قطعيين سمعيين أو عقليين أو مختلفين هذا لا يمكن النقاع لأن التعار التعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال وهو محا لأن كل منهما يدل على عدم احتمال دل عليه والآخر يدل على نقيضه ولا يمكن أن يكون الشيء ونقيضه في وقت واحد لا تعارض بين قطعي وظني لأن الظن صار لغوا هكذا ذلك والظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظن يسمى والطرف المرجح يسمى وهم حينئذ إذا كان ظن راجحا ودل الدليل القطع على عدمه لا يمكن أن يقدم الظن على القطع بل دل الدليل القطع على أن هذا الظن لغو ولا عبره به حينئذ لا يمكن أن يقدم الظن على على القطع والظن لا يرفع اليقين الظن لغو وهو لا يرفع اليقين لا يرفع اليقين إذا ماذا بقي إذا قل لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني ماذا بقي بين الظنيين إذا التعارض يحصل في ماذا يحصل بين ظنيين دليلين كل منهما ليس قطعيا ظني وظني هذا هو المشهور عند الأصليين هذا هو المشهور عند الأصليين وبعضهم يرى أن إذا وقع تعارض بين قطع وظني يسلم بوجوده وحينئذ نكون القطع مقدما يحصل يعني يوجد ما هو قطعي وما هو ظني ويحصل التعارض ولكن اتفاقا أن القطع مقدم على على الظني وحينئذ يكون ما بتحصيل الحاصل إذا محل التعارض هو الظنيات فيقع التعارض بين دليلين ظنيين بين دليلين ظنيين اذا قوله واما ترتيب الادله وترجيحها نقول الترجيح هو تقويه أحد الدليلين على الاخر لماذا لوقوع التعارض بينها لوقوع التعارض بينها ومحل الترجيح هو الظنيات هو الظنيات إذا الترجيح فرع التعارض الترجيح فرع التعارض ليس كذلك لا نقول بترجيح أحد الدليلين على الآخر إلا إذا وقع تعارض إذا أيهما أصل وأيهما فرع نقول التعارض أصل والترجيح فرع لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة أو متعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها هذه قواعد عامة لابد من لأن كلام مصنف غير مرتب. لا يصار إلى الترجيح يعني لا نقول بالترجيح إلا إذا وقع التعارض لأن الترجيح فرع التعارض ثم لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها هذا هو الأصل لأن الأصل إعمال كل دليل في محله إعمال كل دليل في محله فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز طرح أحدهما ألبت لانك لو رجحت أحد الدليلين على الآخر أبطلت أحد الدليلين والأصل وجوب العمل بكل دليل هذا الأصل ولكن لما حصل نوع تعارض ولم يمكن العمل بهما مطلقا كل دليل على ما دل عليه حينئذ يلزمنا العمل بالدليلين معا واهدار صورة التعارض فيما فيما بينها. الا بعد محاوله الجمع بينها فان الجمع مقدم على الترجيح الجمع مقدم على الترجيح لماذا لان الترجيح طرح احد الدليلين طرح احد الدليلين فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح إن أمكن الجمع وزال يعني دون تعسف وكلفة جمع يقابل أو يؤيده أنه لا يعارض الشر من حيث الخفة والثقة في الحكم فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح, امتنع الترجيح ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح إذن يحصل التعارض اولا ثم لا بد من الجمع فان لم يمكن الجمع نعدل نعد الى الترجيح ولا يجوز تقديم الترجيح على الجمع لماذا لان الترجيح يتضمن طرح احد الدليلين يتضمن طرح احد الدليلين فاذا قدم احد الدليلين عن الاخر حينئذ نكون قد اهمل دليلا والعصر فيه وجوب وجوب العمل به ولا يجوز الترجيح بدون دليل لا يجوز الترجيح بدون دليل لماذا لانه تحكم لانه تحكم والتحكم باطل لأن مبناه على الهوى والتشهي لا تقول هذا مقدم على هذا هذا أرجح من هذا ثم ما دليل الترجيح قال هكذا هي جاءت هكذا نقول هذا هوى وتشهي وهو اثم وهو اثم ولو أصاب الحق ولو أصاب. الحق إذن هذه قواعد لابد من الوقوف عليها أولا قال رحمه الله وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ أي الناظر المجتهد ليس كل أحد وإنما الناظر المجتهد الذي تأهل أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع هنا قدم الإجماع للكتاب والسنة ولا صح أنه يبدأ بالنظر في في الكتاب كما هو طريقة السلف كانوا يبحثون اولا في الكتاب فإن لم يجدوا ففي السنة فإن لم يجدوا انتقلوا الى ما اتفقوا عليه ثم القياس وهنا قدمه لما سيذكره أنه لا يحتمل تاويلا ولا يقبل نصفا فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع فإن وجد إجماع على المسألة لم يحتج إلى غيره لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قياس لأن الإجماع صريح والمراد به هنا الإجماع القطعي الصريح للسكوتي فان خالفه نص من كتاب او سنه علم انه منسوخ او متاول يعني اول ما يبدا بالنظر يبحث عن الاجماع فان وجد الاجماع ووجد تعارض المجتهد وجد تعارضا بين الاجماع ونص الكتاب او السنه قال الاجماع مقدم الإجماع مقدم ودل على ان دليل الكتاب متاول قطعا ودليل السنه اما انه صحيح فهو مدع وإلا والا يدل على انه ليس بصحيح ليس بصحيح لماذا للعله التي ذكرها لان الاجماع قاطع وهذا دليل على انه اراد الاجماع الصريح القولي وليس الاجماع السكوتي لانه ظني لا يقبل الإجماع لا يقبل نسخا لا ينسخ ولا تاويلا لانه نص والنص لا يقبل التأويل لا يقبل التأويل إذا هذا هو النظر الأول ينظر في الإجماع فإن وجد الإجماع لا يحتاج إلى غيره البت لا دليل كتاب ولا سنة ثم إن وجد الإجماع قد يجد معه دليل آخر من كتاب أو سنة معارض أو لا فإن لم يعارض الإجماع فلا إشكال حينئذ صار الإجماع مجردا عن التعارض فإن عورض بدليل من كتاب أو سنة حينئذ علمنا أن دليل الكتاب متاول يعني يجب تأويله يعني مصروف عن ظاهره فيكون حينئذ الكتاب أو ظاهر الكتاب أو السنة الصحيحة غير صريح في معارضة الإجماع إذا ثبت التأويل لا يمكن أن نقول هذا الدليل معارض للإجماع لماذا؟ لأنه من حيث اللفظ هو معارض ومن حيث الصرف هو غير معارض يعني كونه مصروفا عن ظاهره وهو التأويل يكون الإجماع ما دل عليه الإجماع وما دل عليه النص المؤول واحد، إذن انتفى التعارض. انتفى التعارض. وإنما يحكم بالتعارض مع النص والإجماع إذا كان النص محمولا على ظاهره. إن كان النص محمولا على ظاهره، فإن قطعنا بوجود إجماع صريح وقد عارض النص من كتاب أو سنة قلنا هذا النص مؤول، وإذا أول التفقا الاجماع والنص. واضح هذه الإجماع والنص إن أريد النص نفسه اللفظ دون تعويل وقع التعارض ولما ورد الإجماع الصريح دل على أن النص ليس مرادا ظاهره فصار مصروفا عن ظاهره وهذا هو التاويل إذا لا تعارض بين المؤول وبين الإجماع وإنما التعارض وقع على ماذا النص قبل تأويله ولكن اولناه بالإجماع لأن التأويل ما هو صرف اللفظ عن ظاهري لدليل، فوجدنا النص يعارض الإجماع إذا نصرفه بدليل وهو الإجماع، وهو الإجماع. ثم إن لم يجد في الكتاب الإجماع شيء يدل على مسألته نظر في الكتاب، قرآن والسنة المتواترة والسنة المتواترة. مقدمة هنا السنة المتواترة على أخبار الأحد ولا تعارض في القواعض. الا أن يكون احدهما منسوخا لما ذكر كتابه مقطوع به من جهة الثبوت والسنه المتواتره وهي مقطوع بها من جهه الثبوت تعرضا للمساله ذكرناها قبل قليل وهي أنه لا تعارض في القواطع لا تعارض في في القواطع يعني لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين هذا مراده لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين فإذا كانت دلاله الكتاب قطعيه ودلاله السنه المتواتره قطعيه لا يمكن ان يجتمعا اما احدهما منسوخ وإلا دل على ان ما فيه انه متواتر هو باطل ليس بصحيح ولا تعارض يعني لا يقع التعارض في القواطع بين الدليلين القطعيين مطلقا سواء كانا عقليين أو سمعيين أو احدهما عقلي والاخر سمعي إلا يعني قد يقع التعارض الا ان يكون احدهما منسوخا إلا ان يكون أحدهما منسوخا المصلي مأمور أن يتجه إلى المثل البيت بيت الشام ومأمور أن يتجه إلى الكعبة هل هو في وقت واحد نقول لا بل في وقتين فالثاني ناسخ للأول إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن يعني ليس بين دليلين قطعي وظني تعار فعينئذ إن وجد دل على ماذا على أن القاطع هو المراد وهو الأصل والظني لغو ولا يمكن أن يقدم الظن على على القاطع لماذا قال لان ما علم لا يظن خلافه وهذا حقيقي ما علم علمته يقين لا يحتمله شك كيف يظن خلافه لأن العلم الظن تجوز مرئ أمرين مرجحا لاحد الأمرين فحينئذ إذا جوز الأمرين حينئذ إذا اعتقد أن هذا الأمر جازم لا يمكن أن يكون فيه تجويز فيتنافى العلم والظن معا لأن ما علم يعني ما تيقن واعتقده الإنسان يقينا جازما لا يحتمل الشك لا يظن خلافه لا يظن خلافه ممتنع هذا فلذلك إذا ورد قطع وظن قدم القطع قدم القطع هذا على قول بانه قد يقع كما قاله بعض الاصوليين بعض الاصوليين ولكن الكثير او المشهور انه لا يقع ابدا لا يقع دليل قطعي يعارض دليل ظني وكلاهما صحيح ثم بعد الكتاب والسنه المتواتره ينظر المجتهد في اخبار الاحاد في اخبار الاحاد وهنا اخرها لماذا لانها ظنيه عندهم لكن لو قيل بانها تفيد العلم على قول أكثر أهل الحديث حينئذ لا مزية للمتواتر عن خبر الواحد لا مزية للمتواتر عن خبر الواحد فيكون في درجة واحده لأن هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم إلا إن وقع ولم يكن ثم ترجح إلا بكثرة رواة الأول على الثاني فلا إشكان فيكون من حيثية أخرى لا من حيثية إفادة العلم أو الظن ثم في أخبار الأحاد ثم بعد ذلك لم في أخبار الأحاد يعني لم يجد نصا لا إجماع ولا كتاب ولا سنة ولا خبر أحاد نظر في قياس النصوص في قياس النصوص لماذا؟ لأنه دليل شرعي تقر إلى القياس فهو بعد خبر الأحاد هنا أخره وبعضهم يرى أنه مقدم على خبر الأحاد وينسب لمالك ونفاه الشيخ الأمي لا يصح أن يكون مذهل لمالك تقديم القياس على خبر الواحد لهذاك نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قياس رأي لمجتهد حينئذ أيهما أولى وذلك شرع مقدم هو الأصل وهذا الأصل أنه لا يعدل له إلا عند الضرورة والحاجة حينئذ لا يمكن أن يقال بتقديم القياس على أخبار الأحاب ثم في قياس النصوص وعند من يرى أن قول الصحابي حجة كما سبق فهو مقدم على على القياس لنقيل وهو حجة مطلقة يقدم على القياس ويخص به العموم سبق معنى هذا إذن قول ما أو مذهب من يرى أن القول الصحابي حجة فهو يكون في المنزل بين أخبار الأحاد وقياس النصوص, وقياس النصوص فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح لما ذكر ما يجب في الأدلة المعتبره الأربع في النظر أيهما, أيهما يقدم على الآخر هنا نظر في التعارض في نفس الدليل الأول النظر في ماذا الإجماع أولا على ما ذكره المصنع ثم الكتاب ثم السنة المتواترة أو السنة ثم أخبار الحالة ثم قياس النصوص هذا تقديم وترتيب في أي شيء في الأدلة أنفسها لكن الكتاب قد يقع تعارض بين آيتين وفي السنة قد يقع تعارض بين حديثين والقياس كذلك وقد ينقل اجماع سكوتي وإجماع صريح إذن هنا حصل التعارض في نفس الدليل في نفس الدليل وأحواله على ما ذكرها المصنفنا فإن تعارض قياسان هذا في دليل القياس أو حديثان أو عمومان وهذا مطلق عمومان سواء كان في الكتاب أو في السنة فالترجيح فالترجيح يعني يعدل إلى الترجيح وقد ذكرناه أنه تقوية أحد الدليلين على الآخر على الاخر لكن أيضا يقيد بأن الترجيح لا يعدل إليه إلا عند عدم إمكان الجمع فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ علمنا أن الثاني ناسخ للأول فإن لم يمكن الجمع ولم نعلم التاريخ فحينئذ نعدل إلى الترجيح إلى الترجيح هذه قاعدة جماهير أهل العلم على هذا فالترجيح والتعارض هو التناقض هو التناقض وقيل التعارض تقابل الدليلين كما سبق بيانه والتقابل يكون على وجهه أو على سبيل الممانعة كل منهما يمنع الآخر يمنع مفعول الآخر فاحدهما يدل على إباحة الشيء ويأتي دليل آخر يدل على تحريم نفس ذلك الشيء الذي دل عليه بالدليل السابق إذا حصلت ممانعه حصلت ممانعة كل منهما يمانع تاثير وقيل التعارض تقابل الدليلين والتناقض بطلان احد الدليلين لكن الاول هو هو المشهور التناقض بطلان احد الدليلين وليس بالتعارض وان كان مشهور عند الاصوليين تفسير التعارض بالتناقض والتناقض بطلان احد الدليلين لكن لكون احدهما صادقا والآخر كاذبا والاخر كاذبا فلذلك لا يكون في خبرين ما هو هذا التناقض لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما يلزم كذب أحدهما إذا قيل بأنه تمانع دليلان وكل منهما خبر يحتمل الصدق والكذب ليس بإنشاء باب الأمر والنهي وإنما هو خبر يحتمل الصدق والكذب إذا تعارضا نقول ماذا يلزم منه كذب احدهما ولما لزم منه كذب احدهما إذا لا يمكن ان يقع في الكتاب وصف يقع فيه كلام الناس لا اشكال واما في الكتاب والسنه فلا لا يقع تعارض بين خبرين الا اذا كان احدهما منسوخا لانه يلزم كذب احدهما يلزم منه كذب أحدهما ولا في حكمين أمر ونهي أو حظر وإباح مع عدم امكان الجمع مع عدم امكان الجمع فإن وجد يعني التعارض بين حكمين ولا في حكمين عن امر ونهي حظر اباحه لان الجمع بينهما تكليف بالمحال الجمع بينهما تكليف بالمحال لا يمكن قال لك يحرم على اكل لحم الابل ويجوز على اكل لحم الابل يمكن ما يمكن هذا لحم الابل في نفس الوقت وفي نفس الحال وفي نفس الشخص لا من اتحاد هذا حتى يحكم بتناقض وحدات الثمان هذه في كتب المنطق ما يحكم بالتناقض إلا إذا سوت القضيتان في الزمن والحال والشرط والإضافة إلى آخر الأمور الثمانية حينئذ يحكم بالتناقض وأما إذا انفصل الزمن الفك أو الحال والشخص والشرط والإضافة فلا يحكم أو يقال به بالتناقض فإن وجد يعني التعارض بين حكمين فإن وجد التعارض بين حكمين فإما لكذب الراوي فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما أو نسغي أحدهما لكذب الراوي لما نحكم على أنه كذب مباشره لو قيل كما قال الشيخ ل لغلط الراوي لكان اولى لغلط الراوي كان أولى لو لا يرزم قد يكون وهم قد يكون ثقة ووهم فخالف غيره فيكون شاذا فلا يعمل به حينئذ فإما لكذب الراوي يعني غلط الراوي غلط الراوي يعني يكون الطعن في السند أو المتن من جهة الراوي سواء كان ثقة أو ضعيف أو كذابة أو نسخ أحدهما إن كان مما يقبل النسخ أو نسخ أحدهما إن كان مما يقبل النسخ فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع يعني إذا حصل التعارض في حكمين فأمكن الجمع بان ينزل على حالين التعارض والدليلان المتعارضان إذا نزل على حالين نقول انفك التعارض لأن التناقض لا يكون إلا على حالة واحدة أما إذا انفك فحينئذ لا يمكن أن نقول بالتناقض والتعارض على حالين هذا من صور الجمع على حالين هذا من صور الجمع حمل أحد الدليلين على حال والدليل الآخر على حالة أخرى وهذا يكون في نحو العام والخاص فيحمل العام على عمومه فيما عدا صورة الخاص ويحمل الخاص على حالته أو دلالته أو الصورة التي اختص بها الدليل أو حمل المطلق على المقيد نقول هذا حمل على حال دون الآخر أو زمانين يعني من صور الجمع ان يفك الزمن لأن شرط التناقض والتعارض اتحاد المحل فإذا فك المحل حينئذ لا اشكى وهذا مثله في قول تعالى وامسحه برؤوسكم وأرجلكم بالكسر وأرجلكم هذا يمكن فكه بأن يجعل وأرجلكم هذا فيما إذا كانت القدم مستورة وأرجلكم فيما إذا كانت القدم مكشوفة هذا يمكن إذا لا تعارض لا تعارض بين الآيتين أو زمانين. فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمعا جمع اذا فعل لكن اذا كان زمانين وثبت المتاخر بدليله حينئذ صار الثاني ناسخا للاول وان لم يعلم الدليل فلا اشكال لا بد من الجمع وان لم يمكن الجمع تعذر الجمع حينئذ نعدل, نعدل الى الترجيح نعد الى إلى الترجيح ولكن قبل ذلك لابد من النظر في مسألة النسخ إن علم التاريخ وان لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين ويشترط في الجمع أن يكون بوجه مقبول أن يكون بوجه مقبول لا تكلف فيه ولا تعسف بحيث لا تحمل النصوص على أمور بعيدة صور نادرة جدا لا يمكن أن يقصدها المتكلم وإنما تحمل النصوص على أمر ظاهر واضح بين يمكن أن يكون مقصودا للمتكلم لأن النصوص إذا حصل بين تعارض صرفت على النوادر ماذا بقي للمشهورات لم يبق شيء وإن لم يمكن وعلم التاريخ فالثاني ناسخ للأول وإن لم يعلم التاريخ حينئذ أخذ بالأقوى والأرجح وهذا باب الترجيح تقويه احد الدليلين على الاخر بالاقوى والارجح كيف نعرف هذا اقوى وهذا ارجح كيف نعرف هذا اقوى وهذا ارجح قال والترجيح اما في الاخبار ها واما في المعاني اما في الاخبار واما في المعاني يعني في الاخبار في الالفاظ يعني سيبين لك الان كيف تحكم على أن هذا الدليل أقوى من هذا الدليل، فتقدم الأقوى على غيره، أو أن هذا الدليل أرجح من هذا الدليل فتقدمه على غيره. والترجيح إما في الأخبار، يعني في الالفاظ بالنظر إلى اللفظ، فمن ثلاثة أوجه: إما يكون في السند وإما نكون في المتن، وإما بأمر خارج عن السند والمتن. هل ثلاثة أوجه، لا رابع لها. ثلاثة أوجه يرجح اللفظ على لفظ آخر السند المراد به طريق الإخبار عن المتن والسند الاخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق فيرجح بكثرة الرواه فيرجح بكثرة الروا إذا لم يمكن الجمع إلا بكون هذا الحديث رواه عشرة وهذا رواه اثنان حينئذ لا بأس من القول بأن الكثرة مقدمة على القلة لأن القلة معهم الغلط والكثرة ابعد عن عن الغلط لا يسلمون وانما هم ابعد عن عن الغلط فيرجح بكثره الرواه بان يكون رواه احدهما أكثر من رواه الاخر لماذا قاله المصنف لانه ابعد من الغلط ولقوه الظن به الظن يتعلق بما هو أكثر اكثر من القله وهذا لا ينفع حتى في خبر الاحاد لا شك ان الذي يخبره عشرة وهم ثقات ليس كمن يخبره واحد ولو كان من أوثق الناس ولو كان من أوثق الناس. وقال بعض الحنفية لا يعني لا يرجح بالكثرة. وقال بعض الحنفية لا يعني لا ب لماذا؟ قالوا كالشهادة يعني قياسا للرواية على الشهادة. قياسا على على الشهادة. عند تعارض الشهادتين لا ترجح إحداهما على الأخرى بكثرة الشهود بعد أن تكون الأخرى تم نصابها. المطلوب أربعة أربعة احدهما جاب ثمانية هل نقول الثمانيه مقدم على الاربعه وتم النصاب لا لا يقدم لا لا يقدم لماذا لان الشهادة لها نصاب معين ثنانة واربعه فعندئذ لو جاء احدهم احد الخصمين بشهود اكثر من الاخر هل نقول تقدم الشهادة؟ الجواب لا قال كذلك الرواية قاس الرواية على على الشهاده لكن ثم فروق كثيره جدا عند اهل العلم بين الشهاده وماذا؟ والرواية الشهادة والرواية تعرض لها القرافي في كتابه الفروق نعم. وبكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى يعني إذا لم يكن كثرة إذا لم يكن كثرة وكان واحد واحد هذا راوي وهذا راوي، أيهما أرجح من جهة السنة قالوا بكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى فيقدم على من هو دونه أو فيما هو مقابله ولا شك في هذا أن الأضبط هذا مقدم على من هو دونه والأحفظ كذلك والأورع مقدم على من هو دونه وبكونه أي من المرجحات بكونه كون الراوي صاحب القصة, صاحب القصة بكونه صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم ليس عند الآخر كما رجحت رواه ميمون على ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي وهي حلال ابن تقول هي محرمة نقبل قول من ميمونه هي الزوج وبكونه صاحب القصة أو مباشرها كساع بينهما دون الآخر فهو مقدم على عن الآخر هذا بعض ما يذكر من جهة السنة والمرجحات كثيرة جدا وأكثر ما يستفيد طالب العلم ليس من مثل هذا المواضع وإنما تستفيدها عمليا عمليا يعني إذا نظرت في كتب الفقهاء حينئذ وكنت مليا بما سبق العام والخاص لأخيره حينئذ هذه تضبط أما بمجرد الجر هذا فائدته قليله جدا وأما المتن والمتن هو من تهى إليه ها السند والمتن من تهى إليه السند يعني من تهى إليه السند من الكلام من الكلام فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل نفس اللفظ دون النظر في الرجال يعني ترجيح الناقل عن الأصل البراءة الأصلية هذا مقدم على المبقي عليها هذا حديث يدل على أنه الحكم باق على أصالته البراءة الأصلية وهو الحل مثلا وجاء ناقله فالناقل حينئذ مقدم على الاصل ولذلك رجح حديث من مس ذكره فليتوضع على حديث لا إنما هو بضعة من بضعة منك هو قبل التحريم هو الأصل وهو البراء الأصلي فقدم عليه الناقل لأن ممس ذكر ومتوضى هذا ناقل فهو مقدم على الآخر فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل لأن مع الناقل زيادة علم زيادة علم لا إنما هو بضعة منك ليس فيه شيء جديد هو معلوم أنه بضعة منك جاء الحديث أو لم ياتي كذلك إذن جاء على, على الأصلين لكن ما سأل لك تضع حكم جديد ينبني عليه فهم جديد والمثبت فيرجح المثبت والمثبت أولى من النافي لان معه زياده علم المثبت أولى من النافي يعني يقدم عليه لأن معه زيادة علم والحاضر على المبيح لانه احوط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبينهما امور مشبهات فدل على أنه إذا حصل تعارض بين حاضر ومبيح فحينئذ يقدم الحاضر على على المبيح عند القاضي أبي يعلى وغيره أيضا وغيره للمسقط للحد على الموجب له إذا جاء حديث يدل على عدم الحد يسقط الحد وآخر يوجب الحد حينئذ ايهما يقدم ألا المسقط أي لا الخبر المسقط للحد يعني لا يقدم الخبر المسقط للحد على الموجب له بل العكس هو الصواب عند المصنف العكس هو الصواب عند المصنّي يعني إذا جاء أثر وخالف اثرا آخر أثر يدل على وجوب الحد والآخر يدل على عدم الحد نقدم ماذا ولم يوجد إلا هذا الترجيح قال المسقط لا يقدم على الموجب. بل الموجب هو المقدم بل يرجح الخبر الموجب للحد على المسقط وجمهور الأصوليين بترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب له عكس ما ذكره المصنف لأن الأصل عدم الحد والأصل أن الحدود تدرى بالشبهات فإن إذا وقع تعارض كيف تلزم به أو تلزم به الحد هذا محل نظر إذا يرجح على كلام المصنف الخبر الموجب للحد على المسقط والجمهور على العكس لما فيه من اليسر ورفع الحرج هو الموافق لي الشريعة ما جعل عليكم في الدين من الحرج وإذا لم يثبت حينئذ لا يجوز أن يقال أنه حد مقطوع به ولذلك حتى في الحاضر على المبيح إنما يكون حاضرا يعني محرما من باب الاحتياط وإذا كان من باب الاحتياط حينئذ لا, لا يفسق مفاعله اذا قيل هذا واجب احتياطا حينئذ لو تركه ياثم لا ياثم ولا يفسق واذا قيل هذا حرام احتياطا حينئذ لا نقول اذا فعله يفسق او انه ياثم لا من باب الاحتياط ولا الموجب للحريه على المقتضي للرق يعني لا يرجح الخبر الموجب للحريه على المقتضي للرق بل يرجح المقتضي للرق لماذا لأن الخبر المثبت لأن الخبر المثبت للرق موافق للدليل الدال على صحة ملك الرقبة والخبر الموجب للحرية مخالف له والدليل المثبت للملك أرجح من النافي له لأن الأصل بعد تحقق الرق بقاء الملك إذا ملك رقبة فإذا جاء ما يسقط ملكية هذا العبد أيهم أولى بالتقديم ها الموجب للحرية على المقتضي للرق أيهما المقتضي للرق هو الأصل لأن الأصل بقاء اليد هذا الأصل بقاء يده السيد بقاء يده على العبد الأصل هو مملوك له فإذا جاء نص يدل على رفع اليد وجاء نص يدل على أنه رقيق نقول الخبر الثابت الدال على بقاء يده هو المقدم. ولذلك قال ولا يرجح الخبر الموجب للحرية الموجب للحرية على المقتضي للرق بل يرجح المقتضي للرق على الموجب للحرية وأمر من خارج هذا هو المرجح الثالث وأمر من خارج يعني عن السند والمت لأن الترجيح إما باعتبار السند وإما باعتبار المتن وإما بدليل مفك عن السند والمتن قال مثل إذا ليست محصوره لما قال مثل علمت أنه ليست محصورا وبعضهم ألف في التراجيح كتبا مستقلة مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيره يعني إذا جاء تعارض بين حديثين ولم يمكن الترجيح بين السند والسند والمتن والمتن. كلاهما متكافئان من كل الأوج ماذا نصنع نطلب لاحدهما مرجحا من خارج إما أن يدل عليه صريح كتاب أو مفهوم أو دلالة إيماء أو سنة أو إجماع أو قياس أو عمل الخلفاء الراشدين أو صحابي لماذا لأنه إن وجد واحد من هذه الأوج غلب أحد الدليلين. حصل تغريب الظن يتعلق بأحد الدليلين حينئذ نقول إن وجد واحد من هذه العواظ يغلب على الظن قوته في الدلالة وسلامته من المعالق لا إذا ترجح بطل التعارض أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون والخبر الآخر متفق على رفعه خبران متعارضان أحدهم اتفق الرواة على أنه مرفوع والثاني مختلف على الراوي منهم من يقف ومنهم من يرفع الثاني يكون فيه نوع طعن والأول يكون هو مقدم هو مقدم أو ينقل أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته عن نفس الراوي الذي حديثه خالف الحديث الآخر ووقع التعارض ينقل عنه رواية أخرى تخالف الرواية التي رواها هو حينئذ قال هنا أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته هو في نفسه هو في في نفسه وحينئذ والخبر الآخر قد سلم من هذا التعارض فتقدم روايته, فتقدم روايته على هذه الرواية أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا أحدهم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر مرسلا والمرسل عند الأصولين عام من المرسل عنده المحدثين لان المرسل عند المصلين يشمل المنقطع والمقطوع الى اخره كل ما حصل في سنده قطع ولو قال الصحابه البخاري قال الصلاه يسمى مرسلا عنده وأما عند المحدثين فلا انما هو مرفوع التابع المرسل مرفوع بالتابع أو ذكبر أو سقط راء قد حكوا اشاره الاول انه مرفوع التابع مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا واما في المعاني هذا يقابل قوله والترجيح اما في الاخبار الالفاظ واما في المعاني يقصد به العلل اي بين علل المعاني بين علل المعاني فترجح العله بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنه او قول او, أو قول هكذا عندكم قول عندك صحابي اهي قول, قول صحابي او قول صحابي او خبر مرسل او قول صحابي قول صحابي او خبر مرسل فترجح العله بموافقتها لدليل اخر يعني اذا حصل عندنا قياسان متعارضان قياسان متعارضان نقول القياس الذي دل وافق علة ذلك القياس دليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل هذه العلة بقياسها مقدم على القياس الآخر مقدم على القياس الآخر إذا ترجح أو يرجح القياس المتضمن لعلة لها عاضض من كتاب أو سنة إلى اخره على ما لا يعضده شيء ما لا يعضده شيء إذا ترجيح القياس من جهة علته من جهة علته فاذا استنبط في الاصل الواحد علته وقد عضد احد العلتين دليل اخر وكون قد بعض الاصوليين اخذ بقياس مبنيا على عله والقياس الاخر مبنيا على على عله اخرى فانها ترجح على على الاخرى ترجح على على الاخرى يعني كاختلاف العلماء مثلا في عله تحريم الربا هل هي الاغتيات ام الطعم نقول الطعم هذه جاء الحديث نقول جاء الحديث يدل عليها الطعام بالطعام مثلا بمثل إذا شهد لها اصل من كتاب من سنه فحينئذ تكون مرجحه على على غيره فكل قياس ينبني على علة الطعم فهو مقدم على كل قياس مبني على علة أخرى لماذا؟ لأن هذا القياس قد شهد العلته دليل آخر من كتاب أو سنة إلى آخره وبكونها ناقلة عن حكم الأصل هذا كما هو في السابق إذا كانت هذه العلة التي بني عليه القياس ناقلة عن حكم الأصل وهو البراءة الأصلية فهي مقدمة على المبقي على الأصل فإذا كانت العلة مبقي على الأصل كحديث ماذا؟ لا إنما هو بضعة منك إنما هو هذا تعليم إنما هو بضاع يعني جزء منك نقول هذه علة مبقية على الأصل وممس ذكره مس ذكره فليتوضأ ومعلق على شرط هذا يفيد عليه أيضا لأنهم من باب دلالات الإيماء والتنبيه إذا العلة الناقل على الأصل مقدمة على المبقية على على الأصل المبقية على الناقل على الأصل براءة الذمة مقدمة على العلة المبقية على الأصل نعم وبكونها ناقله عن حكم اصلي ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها زيدوا آخرون بثقلها أي إذا اجتمع قياسان وعلة أحدهما تفيد حكما أخف والآخر تفيد حكما أثقل ولم يمكن الجمع بينهما بين قياسين قالوا ما أفادت حكما أخف أولى مما افادت حكما اثقل لأن الأخف هذا موافق لي للشريعه يسر الشريعه ورفع الحرج واخرون بثقلها بثقله يعني الثقل المقدم لانه احوط لانه احوط والاخف ذاك لانه موافق للشريعه وهما ضعيفان وهما اي القولان ضعيفا لماذا لأن الأخف قد يكون أرجح تاره والأثقل قد يكون أرجح تارة أخرى حينئذ إلزام القياس بالأخف مطلقا أو بالأثقل مطلقا هذا من باب التحكم من باب التحكم والترجح بلا, بلا مرجح فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصف حسيا فإن كانت إحدى العلتين يعني تعارض عندنا قياسان والعلة الجامعة في القياس الأول الحكم الشرعي وسبق ان الجامع قد يكون حكما شرعيا والقياس الآخر علة حسية كالإسكال مثلا أيهما يقدم على الآخر أيهما اولى بالاعتبار العله الحسية الوصف المناسب أو الحكم الشرعي فرجح القاضي الثانية أي القياس الذي تكون علته حسيا تكون علته حسية كالاسكار مثلا وابو الخطاب الأولى، وابو الخطاب الأولى التي هي الحكمية لماذا؟ لأن المطلوب هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي، ولا صح أنه باعتبار كل مسألة على حده، والأغلى في هذه المسائل أنه ينظر في كل مسألة على حده مثل زيادة الثقة عند المحدثين. وإنما تذكر هذه كذوابط عامة وقد تخالف في بعضها ليست مضطردة مئة في المئة لا تخرج عنها لكن قد يقدم بعضه على على بعض ولذلك ستأتي قاعدة عامة في الترجيحات وبكثرة أصولها وبكثرة أصولها يعني إذا تعدد تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد أو عدد لكنه أقل أيهما اولى بالتقديم القياس المبني على عدة أصول هذا اولى بالتقديم من من غيره مثل ماذا كمن أوجب النية في الوضوء بالقياس على الصلاة والصيام والحج وغيرها ومن لا يقول إنه تنظيف فهو كالطهارة من النجس يعني من قاس أوجب النية في الوضوء قياسا على ماذا على الصلاة وكل عبادة يشترط فيها فيها النية إذن قاسه على أصول متعددة ومن قال لا لا تشترط النية في الوضوء قاسه على طهارة النجس طهارة النجس فهو أصل واحد وأيهما أولى ما كان له عدة أصول لكن هذا ليس مطلدة قد يكون في بعض المسائل لكن ليس على كقاعدة عامة وبكثرة أصولها وبالطرادها وانعكاسها هذا العلة التي تكون مضطلدة منعكسة مقدم عن العلة المضطلدة فقط لأن المضطلدة منعكسة متفق على التعليل بها كلما وردت وردت الحكم وكلما انتفى الحكم انتفت العلة هذا الاضطراد انعكاس لكن الاضطراد فقط كلما وردت العلة وردت الحكم هذا فقط الطراض في الثبوت ملازمة فيه في الثبوت والمتعدي على القاصرة لكثرة فوائدتها ومنع منه قوم إذن العلّة المتعدية مقدمة على العلّة القاصرة لأن المتعدية هو الأصل في القياس والقاصرة بلا خلاف أنه لا لا يقاس عليها وإنما الخلاف هل يعلل بها في محلها أو لا؟ هل هي علّة للحكم في محلها أو لا؟ هذا محل الخلاف بين وأما التعليل بها لتنقل لدى فرع آخر ثم يتحقق في ذلك الفرع وردت أو لا هذا بلا خلاف بين الصليين وإنما خلافهم دائما يذكر فيه هل يصح تعليل الحكم بها في ذلك الموضع او لا هل يصح نقول الذهبية والفضية والثمانية علة المنع منع الربا في الذهب أو لا هذا المحل الخلاف والإثبات على النفي يعني القياس المثبت مقدم على القياس المنفي لأن المثبت معه زيادة علم والنفي عدم كما سبق بيانه إذن يترجح من القياسين ما كانت علته إثباتا على ما كانت علته بالنفي لأن التعليل بالإثبات متفق عليه وهو وجودي كما سبق ثم الجامع كان وصفا وجوديا والنفي هذا مختلف فيه واذا ما اتفق عليه مقدم على ما اختلف فيه والمتفق على أصله على المختلف فيه على أصله الأصل مختلف متفق عليه والآخر القياس الآخر مختلف في أصله فالمتفق على مقدم على مختلف فيه لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله هي أن القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ بالاتفاق هذا مقدم على ما يحتمل النسخ وبكونه رده الشارع إليه يعني ترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت يعني وبكونه رده الشارع اليه يعني هذه العلة اعتبرها الشارع أرأيت لو كان على أبيك دين هذا رده الشارع إلى ماذا إلى قياس وهو قياس حق أو قضاء دين الخالق على دين المخلوق فحينئذ لا يسقط بالموت لا يسقط بي بالموت والمؤثر على الملائم مؤثر ما ظهر تأثيره بنص او اجماع على الملائم ما لم يكن كذلك والملائم على الغريب ملائم ما شهدت له أصول والغريب ما شهد له اصل واحد فقط والغريب هذا في ثبوته نزاع والمناسبة على الشبهية مناسبة هذا متفق عليه والشبهية هذا مختلف فيه وإن كان الجمهور على على, على اعتباره لكن نقول هذه كلها يجمعها قاعده عامه في الترجيح وهي أن يقال متى مقترنا بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك لاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر هذه قاعدة العامه أملكم هي متى مقترنا متى مقترنا بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن زيادة ظن أفاد ذلك أي التقوية أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر أفاد ترجيحه على الدليل الآخر وأما المرجحات من حيث هي تختلف باعتبار في موضع دون موضع اخر ولذلك ذكر العراقي في النكت على ابن الصلاح مئة مرجح اوصل المرجحات الى مئة الى لن مئة. يختلف من نظر إلى الى نظر اخر ثم قال الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد كانه قال وذلك يعني وصول الفقه في ثلاثه ابواب في ثلاثة ابواب الباب الأول في الحكم ولوازمه الباب الثاني في الأدلة الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق بذل الجهد في فعل شاق الجهد المراد به الطاقة والوسع في فعل شاق حينئذ لا يطلق الجهد أو الاجتهاد في فعل غير شاق ولذلك اتفقوا على أنه لا يقال اجتهدت في حمل النوات اجتهدت في حمل النوات لماذا؟ لأن الاجتهاد في اللغة بذل فعل أو بذل الطاقة في فعل شاق وأما ما عدا ذلك فلا يقال اجتهدت فيه, فيه. بذل الجهد أي الطاقة والوسع في فعل شاق فإن لم يكن الفعل شاق فعينئذ الله يصح الإطلاق ولوظ الاجتهاد عليه وعرفا أي في الصلاح أهل الأصول بذل الجهد في تعرف الأحكام بذل الجهد في تعرف الأحكام والأوضح أن يقال في تعرف أحسن تعريف هذا التعريف يكون للغير والتعرف يكون للناظر نفسه ولذلك فالأولا يقال تعرف والأوضح ان يقال الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية للصنباط الأحكام الشرعية بذل الوسع أي الطاقة وهذا يكون ماذا فيه تعميم بذل الوسع قد يكون في باب القياس وقد يكون فيما هو أعام من القياس حينئذ قوله بذل الوسع يشمل القياس وغيره فالاجتهاد يدخل القياس ويدخل غير, غير القياس في النظري في النظري يعني لا يجوز إلا لمن هو أهل للنظر الاجتهاد لا يجوز الا لمن هو أهل للنظر ومن هو الذي يكون اهلا للنظر من استوفى شروط الاجتهاد من استوفى شروط الاجتهاد حينئذ في النظر معناه انه لا يتاتى لكل أحد هذا الاجتهاد وانما لا يتاتى لكل احد وانما يكون بالنظر بالنظر ترتيب أدلة أو ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها الى مطلوب مجهول تصوري أو تصديقي في الأدلة الشرعية هذا متمم لقوله في النظر للسنباط للسنباط هذا يعم ما كان الاجتهاد يؤدي إلى القطع أو إلى الظن حينئذ الاجتهاد ليس كله ظنية بل قد يكون قطعيا قد يكون قطعيا للسنباط الأحكام الشرعية هذا يدل على أن الاجتهاد إنما ينسب لي من حيث الكشف الظهور من حيث الكشف والظهور بمعنى أنه لا يسمى تشريعا نظر المجتهد والكشف والظهور الأحكام الشرعية لا يسمى تشريعا وإنما يسمى ماذا؟ يسمى نظرا واجتهادا وكشفا واظهارا لحكم الله لأنه لا حاكم الا الله جل وعلا كما قررنا في اول الكتاب فحينئذ اذا نظر المجتهد واستنبط الحكم الشرعي لا نقول مشرع بس كذلك وانما نقول هو مستنبط لذلك قول لاستنباط الاحكام الشرعيه قال وتمامه إذن وعرفا بذل الجهد في تعرف الاحكام بذل الوسع والطاقه في التعرف على الحكم واستنباطه من ادلته الشرعيه وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته تمامه إذا هل هناك اجتهاد ناقص قاصر واجتهاد تام الجواب نعم قد يكون ثم اجتهاد غير تام لم يبذل الوسع والطاقة في اتمام مطلوبه والنظر في الأدلة يكون اجتهاد ونظر في الكتاب فقط ولم يتم منظر في السنة أو اجتهد في الكتاب والسنة ولم يبحث في الإجماعات هل ورد إجماع أو لا نقول هذا اجتهاد لكنه وليس بتام وتمام أي تمام الاجتهاد بذل الوسع والطاقة في الطلب إلى غايته إلى أن يعجز ويقف يقول ليس ثم دليل وليس ثم حديث إلا وقد نظرت وبحثت فيه فلم يجد إلى غايته والمجتهد من هو المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيليه هذا هو المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استثباط الأحكام الشرعية من أدلتها عنده ملكة عنده ملكة هذه ملكة لا تحصلها كذا وحيا الهاما وإنما لابد من شروط يستفيها المجتهد وشرط المجتهد عرفنا من هو المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استثباط لأحكام الشرعية من أدلتها التفصلي وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة وقياس ترتيبها لابد أن يكون محيطا بهذه الأدلة لأنها مصادر الشريعه هو سيستنبط حكما شرعيا من أين يستنبطه؟ من مصادرها الأصلية فحينئذ لابد من أن يكون مستوعبا ومحيطا <تصفيق> بهذه الأصول بعامة فلو نظر في البعض دون البعض لم يكن مستوفيا لشرط الاجتهاد وشرط المجتهد الإحاطة الإحاطة ان يكون محيطا بمدارك جمع مدرك والمراد بها طرقها طرقها التي تدرك منها مدارك الأحكام يعني المحل الذي تدرك منها الأحكام ما هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس محل الإدراك مدرك والإدراك اصول النفس إلى المعنى بتمامه وهو مراد هنا وهي الأصول الأربعة يعني لابد أن يستنيد لدليل شرعي والقياس وترتيبها رصول الأربعة والقياس أخرج القياس لماذا؟ لأن الاستصحاب عنده متفق عليه وهو مقدم على القياس وهذا لم يجي على ما هو مشهور عند الاصليين وترتيبها بد ان يعلم ترتيبا من حيث المكان والمنزل ومن حيث النظر ومن حيث الاحتجاج إلى خيري. وما يعتبر للحكم في الجملة ما يعتبر يعني ما يكون معتبرا في للحكم الشرعي في الجملة من العلم بالكتاب والسنة على الوجه الذي سيذكره المصنف إلا العدالة ما يعتبر للحكم في الجملة هذا سيذكره يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق كلها، إلا العداله على القول المشهور عند الأصلية فلا تشترط العدالة في الاجتهاد بل يجتهد له أن يجتهد ويكون عالما بالكتاب والسنة هو فاسق بالله ممكن نعم فاسقاً وهو أهل للاجتهاد والعدالة ليس شرطا للاجتهاد وإنما هي شرط للعمل باجتهاده شرط للعمل باجتهاد يعني ما تسفتي من مجتهدا فاسقا ومتدعا وإنما تستفت من المجتهد العدل فحينئذ العدالة صارت شرطا لفتواه والعمل بقوله واما كونه يقبل ويقدم على الاجتهاد في الكتاب والسنه ويستنبط فالعداله ليس الشرط بل لو كان خمارا فله ان يستنبط <تصفيق> الا العداله على المشهور على المشهور قال الشيخ القاسم هنا اي فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه وأما بالنظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشترط عدالته فيشترط فيشترط عدالته لا تشترط العدالة في كونه مجتهدا لأن الاستنباط الاستنباط الاحكام يصح من العدل والفاسق ثم قال فإن له أي للمجتهد الأخذ باجتهاد نفسه يعمل هو هو مجتهد ثم إذا اجتهد فاستنبط الحكم له أن يأخذ باجتهاد نفسه ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا بل هي شرط لقبول فتواه العدالة شرط لقبول فتواه العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فيعرف من الكتاب هذا قوله ما يعتبر للحكم في الجملة ما الذي يعتبر للحكم في الجملة قال فيعرف أي فيشترط في المجتهد أيضا أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ما يتعلق به بالأحكام فمن القرآن ما يتعلق بالأحكام يعني النصوص التي تستنبط منها الأحكام الشرعية النصوص التي تستمبط منها الأحكام الشرعية لابد أن يقف عليها وأن يعرفها وهي تكون في الكتاب والسنة تكون في الكتاب والسنة قد تكون نصا في الأحكام وقد تكون متضمنة للأحكام وقد تكون مشيرة للأحكام فعينئذ كل آية في الكتاب فيحتمل أنها آية للأحكام كذلك كل آية يمكن حتى قصص الأنبياء والرسل إلى اخره إذا قلنا شرع ما قبلنا شرع لنا حينيذ لا يكاد ان تخل آية إلا وهي قد تكون متضمنة لحكم شرعي وعليه قوله فمن القرآن قدر خمسمائة آية هذا باطل ليس بالصحيح التحديد هذا لا دليل عليه بل القرآن كله شرط في اعتبار الاجتهاد إن كان مراده الأحكام العامة التي يغلب على المكلفين الحاجة إليها كالصلوات مثلا والحج والصيام فالنظر إليها لا إشكال يمكن, يمكن عدها والنظر فيها لكن في كونه مجتهدا مطلقا وهو الذي يريده المصنف الجواب لا الجواب لا بل كل آية قد تكون متضمنا حكم شرعي فمن القرآن قدر خمسمائة آية لذلك قام في الحاجة في تحديد آيات الأحكام بخمسمائة, بخمسمائة آية فيه نظر وقد قيل إن المراد به ما دل على الحكم بالمطابقة نعم هذا ممكن يعني ما كان صريحا والمطلقات ويسألونك عن المحيط لا إشكالا يمكن عدها أما ينفع الأحكام الشرعية عن قصة الأنبياء الجواب لا ليس بصواب وأما ما عاد ذلك فآيات الأحكام أكثر من هذا القدر انظر الشاده الفعول قال لا حفظها لفظا بل معانيها يعني لا يشترط هذه الخمسمائه حفظها لفظا يحفظها يسمعها عن ظهر قلب بل بل معانيها يعني بل يكفي معرفه معانيها يقف على المراد منها يقف على المراد منها ليطلبها عند حاجته عند حاجته لكن لا يكاد ان يوجد عالم محتوى إلا وهو قد حفظ كلام الله تعالى من أولي آخره ولذلك لما ترجم أضل بن حجر رحمه الله للمحلي قال أخذ عليه أنه لم يحفظ القرآن أخذ عليه أنه لم يحفظ القرآن فلا يفهم من هذا أنه يكفي خمس مئة تحفظها وانتهى لا بل يكفي معرفة معانيها ليطلبها يعني يرجع إليها عند الحاجة ومن السنة يعني لابد أن يعرف المجتهد من السنة النبوية ما يتعلق بالأحكام سواء كانت متواتره ما هو مدون في كتب الائمه الكبار كالكتب السته وما ألف في الاحكام على جهه الخصوص كالمنتقى ونحوه ويعرف ايضا الناسخ والمنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنه لانه اذا لم يعرف الناسخ من المنسوخ قد يحكم بالمنسوخ فيظن انه اجتهاد والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح عند التعارض إذا لم يعرف الحديث الصحيح من الضعيف كيف يرجح والمجمع عليه من الأحكاء لألا يفتي بخلافه ونصب الأدلة وشرطها نصب الأدلة الشرعية يعني من شروط المجتهد أن يكون عالما بيق وعد الاستدلال وشروط الاستدلال ووجوه الاستدلال وهذا كل ما أخذ من أصول الفقه من أصول الفقه ومن العربية يعني اللغة العربية لأنها أصل كتاب السنة عربيا حينئذ المستمت والناظر في كتاب والسنة لابد أن يكون على دربة ودراية باللغة العربية ولذلك سوت رحمه الله نقل الإجماع على أنه لا يجوز أن يقدم على تفسير كلام الله إلا من كان مليا باللغة العربية إلا من كان مليا باللغة العربية لأن اللغة القرآن والسنة أو القرآن أعلى درجات الفصاحة والبلاغة حينئذ المعاني التي دل عليها القرآن لا يمكن أن تدرك إلا بمكنه لابد أن يكون صاحب دربة ما مية مكنون يكفلان لابد أن يكون صاحب دربة ودراية عنده ذوق في الفهم المعاني ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومشابهه ومطلقه ومقيده ونص أحواء كل هذه وهي أبواب من أهم أبواب الصنافة مدركها اللغه العربية ولذلك يقول أيضا الزركة في البحر المحيط أن من تشبع أو امتلأ من العربية كفاه أكثر باب القياس لا يحتاجونه باب القياس الذي ذهب معنا هذا يقول من كان متشبعا باللغة حينئذ لا يحتاج إلى أكثر باب القياس لماذا لأن أكثر ما وجد من الأحكام الشرعية بالأقيسة التي نص عليها الأصوليون دل عليها اللفظ العام في الكتاب والسنة ولذلك لا نحتاج إلى كثير من الأقيسة وأما ما يقال بانه يقاس من أجل تكثير الأدلة فيقال دليله الكتاب والسنة والإجمع هذا خلاف الاصل يعني اذا ورد نص من الكتاب او السنه على مساله ما حينئذ لا نحتاج القياس فيقال وجوب كذا دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس القياس لا نحتاج إليه لماذا لان القياس انما يصار اليه عند عدم النص وعند افتقار الحادثه الى دليل ولا دليل يدل عليه واما اذا وجدت وأجمع عليه العلماء حينئذ لماذا نقول بالقياس هم يقولون تكثيرا للادله نقول لا نحتاجه لا نحتاجها. فإن علم ذلك في مسألة بعينها إذن شروط المجتهد وما سبق ذكره فهذا يدل على ماذا يدل على أنه لابد أن يكون مستوعبا لكل ما يمكن أن يكون وسيلة لاستباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيليه لأنه جعل ماذا جعل حفظ القرآن أو بعضه جعل السنة والناسخ والمنسوخ والحديث الصحيح والضعيف والمجمع عليه ونصب الادله وصول الفقه العربي هذا يدل على ما نؤكده دائما أن العلوم الشرعية لا تتجزأ ولا تتبعض وإنما يخدم بعضها بعضا ففقيه ليس أصولي ليس بالصحيح ومفسر لا يدري اللغة ولا الصرف ولا النحو ولا فقه اللغة هذا ليس بالصحيح لا وجود له, لا وجود له. فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها هل يتجزى الاجتهاد عرفنا شروط الاجتهاد ومن هو المجتهد. هل يتجزى ويتبعث أو لا هذا في خلاف الصوب أنه يتجزى يمكن أن يكون عالما بكتاب الطهارة من أوله لآخره ولا يدري ما البيع وما الإيجارة وما الوقف اخره يعني يمكن أو لا ممكن أن يكون عالما مجتهدا نحريرا في كتاب الطهارة كله بل في باب من أبواب الطهارة ثم لا يدري احكام الزكاه وانصبه الزكاه اذا يمكن هذا وهذا لا لا يفهم منه معارضا لما ذكرته الان انما هذا يكون بعد السفاه الاله بعد السفاه الاله هل له ان يجتهد فينظر في كتاب الطهاره فيستنبط كل حكم ويقف على كل حكم بدليله الشرعي ام انه لابد ان يستمر في كتاب الفقه من أوله إلى آخره ثم بعد ذلك يصح له الفتوى في كتاب الطهارة هذا هو محل النزاع فهو قد استوفى الشروط. الشروط ولكنه استعمل الاجتهاد في كتاب الطهارة ولم يستعمله في بقية مادة الفقه هل له أن يفتي في الطهارة أم أنه لا بد أن يستوفي كل الفقه لأنه يحتمل أن يكون بعض المسائل في الطهار مبنيه على البعض الذي لم يقف عليه هو محل النزاع وليس المراد انه يقف مع كتاب الطهارة ثم لا أصول فقه ولا لغه ولا إلى اخره كما هو الشأن الان نقول لا ليس هذا المراد ليس هذا المراد وكل من نقل حكما شرعيا أو ظن أنه مجتهد دون آلة الاجتهاد هذا كما قال العز من عبد السلام هؤلاء نقلته فقه لا نقلت فقه لا يظن يحفظ دليل ويحفظ كذا وفي دراسه ان مثلا انتهت عند هذا لا مسألة صعبه صعبة هي سهله فإن علم ذلك يعني الشروط السابقة إذن علم ذلك كل الشروط السابقة المعتبره في الاجتهاد فإن علم ذلك ولكنه استخدمه في مسألة بعينها دون بقية المسائل أو في باب معين أو في فن واحد دون آخر كان مجتهدا فيها في تلك المسألة وإن لم يعرف غيرها لماذا؟ لأنه قد يتجزا الاجتهاد ودعوى أن بعضها مبني على الآخر هذه وإن كانت قد تصح في بعض إلا أنها ضعيفة وناترة والنادر لا حكم له النادر لا, لا حكم له ثم قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه وقيل للغائب هل يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل نزاع قال يجوز ويجوز التعبد بالاجتهاد ولكن مراده هنا الجواز العقلي الجواز العقلي بدليل ماذا؟ هل لكن هل وقع أو لا؟ دل على ماذا؟ أن مراده قوله يجوز الجواز العقلي ويجوز التعبد بالاجتهاد أن يتعبد الله جل وعلا الصحابة يعني يوجب عليهم عند الايجاب أو يجيز لهم عند غير ذلك في ذنب الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن بالمدينه كما قال لمعاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنه قال لم قال اجتهد راي هذا هو الاجتهاد فاقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن معاذ غائب حاضر؟ غائب والحاضر بإذنه للغائب والحاضر بإذنه يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالاجتهاد. هذا هو القول الأول أنه يجوز مطلقا للحاضر بإذنه وللغائب وهذا مذهب الأكثر أكثر الأصليين على هذا أنه يجوز التعبد تعبد الصحابة بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ في رجال بني قريظه فقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات اذا اقره وهذا حاضر لكنه باذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره هو الذي نصبه حاكما والغائب كما في حديث معاذ وكذلك حديث عمرو بن العاص لما اجتهد أصبح جنوبا فاجتهد فلم يقتصر فتيمم تاليا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا, الاجتهاد أقره على هذا الاجتهاد وقيل للغائب فقط دون الحاضر بدليل قصة معاذ لكن قصة معاذ أي أيضا معها قصة سعد بن معاذ وقيل للغائب يعني دون الحاضر بدليل قصة معاذ لما بعثه إلى اليمن وقصة عامر بن العاص وان يكون هو صلى الله عليه وسلم متعبدا به إذا نقول قوله يجوز التعبد جائز عقلا ووقع للحاضر باذنه عليه الصلاه والسلام وللغائب ولا اشكال ولا اشكال وان يكون هو اي النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا به فيما لا وحي فيه هل له ان يجتهد عليه الصلاة والسلام نقول الصواب نعم الصحيح نعم لكن هنا قال فيما لا وحي فيه أما ما جاء فيه الوحي فلا إشكال لقول تعالى اتبع ما اوحي إليك إذا مامور باتباع ما أوحيه إذا لم يكن ثم وحي نزلت نازلة أو جاءت حادثة فله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فله أن يجتهد وقيل لا لا يجوز له الاجتهاد لماذا؟ لإمكان نزول الوحي يمكن أن ينتظر فينزل المقام مقام تشريع زمن تشريع فحينئذ لا يجز له أن يجتهد فينزل الوحي ولقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى إذا لابد أن يكون وحيا أن يكون وحيا والصواب أنه يقع الاجتهاد ولذلك قال لكن هل وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين استدالى بقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى فلو فلو حكم باجتهاده دون وحي لكان هوى لكان اتباعا للهوى والصحيح بلى الصحيح بلا وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم لقصة أسارة بدر وغيرها ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إذا اجتهاد أو لم يجتهد نقول يجتهد عليه الصلاه والسلام لكن إن وافق الصواب والحق أقره الرب جل وعلا وإلا نزل العتاب ونحو ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك عفى الله عنك لما أذنت لهم إذن وقع الاجتهاد وجاء العتاب وجاء التصحيح من الرب جل وعلا والحق في قول واحد هذه مسألة تصويب المجتهد هل يتعدد الحق في نفسه أو لا أن أصح أنه لا يتعدد فالحق في نفس الأمر يعني عند الله عز وجل واحد كل مسألة وقع النزاع فيها بين اهل العلم فالحق واحد عند الله جل وعلا ولو اختلفت الأقوال إلى عشرة لو اختلفت الأقوال إلى عشرة بل وصل بعض الأقوال إلى ثلاثين في تعيين ليلة القدر وصل إلى ثلاثين قول ذكر ابن حاجة حينئذ نقول الحق عند الله واحد منها ولا يتعدد والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه فهو مخطئ لماذا لأن الحق واحد لا يتعدد وهذا قول جمهور أهل العلم قول جمهور أهل العلم أن حق واحد ولا يتعدد وأن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا ودليل ذلك تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد او المجتهد قسمين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطا إذن سماه مخطئا فكيف نقول الاجتهاد يكون لحقا هذا رد وهذا قياس يكون فاسد الاعتبار يسمى فساد الاعتبار أو فاسد الاعتبار اي قول اي راي ثم ياتي النص موطنا لهذا الراي نقول هذا الراي فاسد وهو من الراي المذموم هن إذن, اذن صح الحديث والاثر تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد حينئذ لا ينبغي ان يقال هل المجتهد هل كل مجتهد مصيب او لا بل يكون هذا من العبث والمخطئ في الفروع معذور لكن حيث لا قاطع فان اخطا قال النبي صلى الله عليه وسلم فله اجر فله أجر أثمت له الأجر الأجر على أي شيء على الاجتهاد على بذل الوسع على الوقت الذي بذله على النية الصادقة في طلب الحق هذا عمل صالح حينئذ يستحق الأجر إثابه على هذا العمل والمخطئ في الفروع ها في الفروع قيد هذا ليست من الأصول إنما هي في في الفروع يعني المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع ليس دليلاً ليس فيها دليل قاطع إذا قال ولا قاطع يعني ليس في المسألة دليل قاطع فلا يأتي ويرتهد يقول صوم الشوال يقول هذه مسائل فيها نوع خلاف والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور في خطائه غير معزور لسلامة قصده ونيته معجور على اجتهاده وبذله الوسع والطاقة في طلب الحق وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وهذا باطل ليس بالصحيح كل مجتهد مصيب كل الاقوال الخمسه نحكيها كلها حق فخذ ما شئت قول هذا ليس بالصحيح ليس ليس بالصحيح بدليل ماذا كيف نبطل هذا القول تقسيم الاجتهاد أحسن. نعم. تقسيم الاجتهاد نجعل هذا الحديث اصلا في باب الاجتهاد تجعل هذا الحديث اصلا في باب الاجتهاد وليس على الحق دليل مطلوب لعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات ليس عليه دليل قاطع نقول لا يطلب القطع وإنما نحن متعبدون بالظن الراجح فإذا وجد ظن حينئذ وجب العمل ولذلك قيل اذا وجد ظن وجب العمل فصار وجوب العمل بدليل قاطع والظن حاصل فيه في طريقه ولذلك بعضهم يجعل كما سبق معنا يجعل كل الفقه من باب القطعيات وليس من باب الظنيات كما هو المشهور لماذا؟ لأن القاطع بيجمع العلماء أن الظن يجب العمل به هذا مجمع عليه فحينئذ إذا وجب العمل بكون الوتر سنة نقول هذا الظن ليس بقاطع العمل بكون الوتر سنة نقول هذا علم وليس بالظن لماذا؟ لأن الظن حصل في طريقه في إثباته في الاستدلال له وأما في العمل به فهو علم مقطوع به ولا خلاف بينه أهل العلم في ذلك إذن هذا القول فاسد كل مجتهد مصيب ومرادهم بالفروع هنا وقال بعضهم واختلف فيه على أبي حنيفة وأصحابه يعني هذه المسألة اختلف لم يثبت فيها رأي أبي حنيفة وأصحابه أي اختلف عنهم في هذه المسألة بعينها وزعم الجاحظ وبئس ما زعم وزعم الجاحظ أن مخالف المله ملة الإسلام اليهودي والنصراني متى عجز عن درك الحق فهو معذور اللهم السعى هذا اجتهاد هذا باطن هذا ولا تعجب أن يصطل من أهل البدع مثل هذا الكلام أن مخالف الملة ملة الإسلام متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم والله عز وجل بإجماع العلم كناه كفار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فكيف يقول هو معذور لو قال لو لم تبلغه الحل رسالة أو شيء كان يعني قريب فهو معذور غير آثم إذن دعوة وحده الأديان لها أصل قديم جاء هذا القرن الرابع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار معذور غير آثم وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع في الأصول والفروع عليه يلزم كل اهل البدع على حق لماذا؟ لأنهم مصيبون فإن أراده كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع يعني اجتهاد يدخل الأصول كما أنه يدخل الفروع وعليه يكون الاجتهاد له حال واحدة وهي الإصابة وهذا باطل فإن أراد أنه اتى بما أمر, أمر به زيد به فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاح ألحق بقول الجاح لكن قيل أنه رجع قيل انه رجع يعني إن أراد بالإصابة التي أتى بما كلف به ما هو تحت قدرته من الاجتهاد وأنه لم يؤمر إلا بما إلا بما هو عليه فقوله كقول الجاح لأنه يلزم منه تصويب دين اليهود والنصارى وإن اراد في نفس الامر لزم التناقض لزمة التناقض في نفس الامر يعني أن ما اعتقده نفسه اليهود والنصراني وغيره أنه موافق للمعتقد الصحيح لزم التناقض لماذا لأن اليهودي يعتقد أنه ان معتقده صحيح والمسلم يعتقد ان معتقده صحيح والنصراني صحيح والمجوسي الى اخره وكل معتقدون أن عقيدتهم صحيحه وكل متناقض هذه قول ثلاثة ثلاثه يقول واحد فحين كيف يصير المصيبين كيف يصيرون مصيبين هذا باطل لأنه يجعل الشيء ونقيضه حقا إذن تعدد الالهه قول بالثالوث وأنه إله واحد كلاهما هم حق هم نقيضان ثم قال فإن تعارض عنده يعني عند المجتهد المطلق دليلان واستوياء توقفا تعارض عنده دليلان واستوى يعني لم يترجح احدهما على الاخر لم يترجح احدهما على الاخر ما حكمه قال توقف ولم يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرجح لماذا يتوقف لان اعمال الدليلين جمع بين النقيضين هما متعارضان فاعمالهما جمع بين النقيضين وتقديم احدهما على الاخر بدون مرجح تحكم لأنه لا يكون إلا بالتشهي والهوى الترجيح دائما يا أخوان وهذا يحصل عن طلاب العلم كثير الترجيح بين قول وقول إما بدليل شرعي وإلا بهوى إن لم يكن بدليل شرعي واضح بين فهو بهوى وتشهي وهنا يقول توقف يعني عن الترجيح ولم يحكم لأحدهما بكونه أرجح من الآخر لماذا؟ لأنه إما أن يعمل الدليلين وهذا جمع بين النقيضين. واما أن يقدم احدهما على الآخر وحيث لا مرجح لأمثل مثلا مفروضا في ماذا في عدم وجود مرجح فان رجح احدهم على الاخر كان تحكما كان تحكما فقدم احد الدليلين على الاخر رجح أحدهم على الاخر بهواه وشهوته وقال بعض الحنفية والشافعية لا يتوقف وإنما يخير اختر هذا أو هذا اختر هذا أو هذا وبعض يرى أنه يأخذ بالاحوط يأخذ لدليل أو لحديث دعم ما يريبك إلى إلى ما لا يريبك وليس له أن يقول لكن الأظهر طريقة السلف التوقف وليس التخير التوقف حتى يأتي مرجح وهذا قل أن يوجد قل جدا ان يوجد دليلان متعارضان في الشرع ثم يتوقف يقول لا يوجد مرجح هذا من أندن النادر والتمثيل له يعجز عنه إنسان وليس له يعني إذا توقف أو تعارض إذا تعارض عنده دليلان والسويا حيث لا مرجح هل يجوز له أن يثبت له قولين يجوز يقول بالتحريم والاباحه له لنفسه ما يجوز هذا وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة لو أخذ في الأول بالإباحة ثم رجع في آخر عمره بالتحريم لا بعث. قال بقولين متناقضين والقاء واحد لكنهما في زمنين هذا ممكن لكن نظر فإذا به هذا حديث يدل على أنه طاهر ندل عن نجس إذن أقول طاهر نجس هذا بعيد وإن حكي ذلك عن الشافعي لذا قال في حالة واحده يعني في وقت واحد وإذا كان في حالتين في وقتين لا بأس يقول في أول حياته في عمره في طلبه الجلد الميت لا يطرب الدبا ثم يرجع عن ذلك هذه سنة أهل العلم يقولون القول بما ظهر لهم من كتاب سنة ثم إذا ظهر أن قوله ما هو له مخالف أرجح من حيث الدليل تركوا القول أول أخذ الثاني ولا يستحون ولا يتحرجون ولا يقل كتب ولا شيع ولا الى آخرين وإن حكي ذلك عن الشافعي يعني قول القولين عن نفسه حكي عن إمام الشافعي أنه قال في عدد من المسائل قولين مختلفين وقد حملها الشافعية على أحد محملين اولا أنه حكى القولين وليس من اجتهاده حكى القولين وليس من اجتهاده الحين لا ينسب ينسى انه قال قولين في وقت واحد أو أنه ذكر القولين لينظر فيهما هو لينظر فيهما فاخترمته المنية قبل ذلك اذا الشافعي لا ينسب إليه هذه الحالة وإذا اجتهد المجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد انتفى في حقه لأن واجبه ما هو الاجتهاد تعين عليه الاجتهاد فإذا اجتهد يعني استنبط حصل عنده هذا قبل الاجتهاد شيء يعني حلت مسألة فلها صورتان عند المجتهد هو متمكن وعنده أهلية للنظر ارتهد فاستخرج الحكم هل له أن يقلد بعد ذلك؟ الجواب لا لأن الحكم صار متعين فرض عين عليه ولا يجوز له أن يقلد غيره فالتقليد حينئذ يكون حراما في حقه فسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهو مسؤول هو من أهل الذكر فاستنبط الحكم الشرعي ووصل إليه والآلة عنده كاملة نقولها فرضك هو الاجتهاد ولا يجوز لك التقليد وإذا اجتهد بهذا القيد فغلب على ظنه الحكم الشرعي لم يجوز التقليد وإنما يقلد العامي الذي يقلده العامي بدليل قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها فله أن يقلد غيره هذا الذي قلنا أنه يتجزأ في حق الاجتهاد هو في باب الفقه في كتاب الطهارة ما شاء الله إمام لكنه في البيع ما يعرف شيء نقول هو عامي في باب البيع مجتهد في باب الطهارة لماذا؟ لأن الاجتهاد يتجزى ولا باس والمجتهد المطلق غير المقيد بمذهب أو فتوى لأن المجتهد عندهم ثلاثة أضرب مجتهد مطلق ومجتهد مقيد بمذهب ومجتهد فتوى والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير يعني الثوفاء علوم الآلة وكل شرط اشترطه العلماء في الاجتهاد صار عنده بالقوة لا يشترط فيما ذكر من العلوم السامقة لا يشترط أن يكون مستحضرا لها بالفعل كل مسألة بد أن تكون موجودة في الذهن بدليلها بأقوال العلماء لا ليس بشرط هذا باتفاق وإنما يشترط هل عنده ملك بحيث لو نظر في الأدلة ونظر في أقوال الصحابة والامه الكبار يستطيع أن يرجح بموجب قواعد الاستدلال هذا المراد هذا الذي يشترط ولا يشترط لا بد أن يكون حافظا لجميع ما يقال من اللغة والنحو والبلاغة وإلى خيره ومسائل الفقه وأقوال العلماء والنصوص لا المراد أن تكون عنده ملكة بواسطتها هذه الملكة إن وردت استطاع أن ينظر في الكتاب والسنة فيستنبط لكن الوصول إلى الملكة ليس بالسهل ليس, ليس بالسهل يحتاج إلى ممارسة وإلى أن يتشبع من كل فن ثم بعد ذلك إذا لم يستحضر المسائل فيكون أمرا ثانويا أمرا ثانويا وهذا الذي يذكرونه في حد الفقه والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من أهل المناح الأربع يقول لا أدري فكم متبعة إذا هم فقهاء وحنيف يسأل عن مسائل يقول لا أدري والشافعي وأحمد ومالك كلهم يسألون عن مسائل في الفقه يقول لا ندري الله أعلم هل معنى ذلك أنهم ليسوا بفقهاء جواب لا مراد العلم بالقوة أن تكون عنده ملكة وأن يكون مستحضرًا لي أكثر مسائل الفن هو الذي صارت له العلوم خالصها علوم أصلية أو آلية مقاصد أو وسائل خالصة بالقوة القريبة يعني الملك التي يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد بالقوة القريبة من الفعل يقولون بالقوة القريبة لأن القوة قوتان قوة قريبة وقوة بعيدة قوة بعيدة هذا المبتدع عند قوة بعيدة يعني الآن هو شرع في العلوم الشرعي يريد أن يصير فقيه. بعد خمسة عشر سنة عشر سنة سيكون عنده قدر الاستنباط. هل هو فقيها الآن مجتهد؟ لا إنما المراد أنه لو أراد الحكم الشرعي لقام مباشرة يوم يومين ثلاثة أو إذا به يصدر الحكم الشرعي ولا يحتاج أن يذهب إلى كل علم فيتعب نفسه كما قال هنا من غير حاجة إلى تعب كثير في تعلم العلوم في تعلم العلوم التي تكون وسيلة للإستنباط حتى إذا نظر في مسألة استقل بها دون تقليد لغيره ولم يحتج لغيره فيصير مجتهدا مطلقا فهذا أي من هذه صفته قال أصحابنا من الحنابلة لا يقلد مع ضيق الوقت ولا شعة لا يقلد مطلقا لا يجوز له التقليد لا يجوز أن يقلد مجتهدا آخر مطلقا لا يجوز أن يقلد مجتهدا آخر مطلقا يعني سواء كان مع ضيق الوقت أو كان ليعمل أو ليفتي أو لينظر أو ليباحث مطلقا لا يجوز له أن يقلد غيره ولا يفتي فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعة لماذا؟ لأن فرضه الاجتهاد فرضه الاجتهاد لقول تعالى فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا قسمت لنا الآية وقسم لنا الرب جل وعلا الناس لقسمه ولا ثالث لهما إما جاهل وإما عالم وليس بينهما مفكر ولا مثقف ولا صحفي فانما إما عالم وإما جاهل فقط من لم يكن عالما بأدب العلم الذي يعتبر علم هو علم الشريعة ما عدا ليس بعلم ها ليس ليس بعلم وكلمة ثقافة هذه حادثة ليست بصحيحة المراد بها أنه يكون عنده بعض العلوم مسائل كذا في الأركان الإسلامي اخره ولأسف يسمون في الجامعة الثقافة الإسلامية ويقولون اركان الايمان الإيمان ستة ثم تبحث واحد واحد وتسمى ثقافة هذا فساد هذا هذا فساد بالتصور بل هذا علم بل هذا أصل العلم أصل العلم فكيف يعدل به عن وإذا سماه الله عز وجل علما كيف نسميه ثقافة هنا ورد الثناء على الثقافة ليس عندنا ما ورد الثناء إنما ورد الثناء والمدح للعلم ولاهل العلم فقط وضده الجهل والله أخرجكم من بطون أمهاته لا تعلمون شيء نفى العلم فحينئذ لزم منه ثبوت الجهل اذا ليس إلا جاهل أو عالي مثقف ليس بينهما ليس هنا قال ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره يعني إذا لم ينظر ليسنبط حكم ما يعلم الحكم الشرعي ولم يبحث ليس له أن يفتي هذا واضح لا إشكال إلا حكاية عن غيره فيقول هذه المسألة لم أبحث فيها ولكن قال مالك كذا والشافعي كذا فيحكي القول ولا يجوز له أن يحكي هكذا دون نسبة إلى أحد لماذا؟ لأنه يتوهم أنه اجتهاده وليس باجتهاده وإن كان ان له أن يجتهد ضرورته إذا ضاق عليه الوقت يجوز له أن يجتهد لان الاصل في التقليد التحريم هذا الاصل ويجوز للضروره كالعوام او العالم الذي لم يتمكن من البحث والنظر وقد حلت المساله ون... و وقعت فان نص في مساله عن على حكم و, و... علله ولا علته ها وعلى له التي شان وعلله له نعم أحسن فإن نص في مسألة على حكم وعلله له أحسن يعني ذكر علته ذكر علته وهذا يكون في شأن الإلم الكبار كمالك وأحمد والشافعي الذين لهم أتباع ذكر حكما في مسألة وذكر عله ذلك الحكم فمذهبه حينئذ في كل ما وردت فيه تلك العلة يعني النقيس إذا أردنا أن نعرف حكم الإمام أحمد في مسألة ما ولم ينقل عنه نص في تلك المسألة إلا أنه نص على حكم ها تضمن تلك العلة التي وردت على في النص غير المقروم بالحكم الشرع فحينئذ ماذا نصنع مذهب الإمام أحمد في كل علة رتب عليها الحكم وردت تلك العلة فحينئذ نحكم بما حكم به في المسألة التي عللها لذلك قال فمذهبه في كل ما وردت فيه تلك العلة التي نص على حكم فيها ماذا؟ مذهبه هو الحكم السابق فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها لم يخرج إلى ما أشبهها يعني لا ينظر في مسألة شبيهة لها فينقل الحكم هذا ما يسمى بالتخريج عند ارباب المذاهب إما أن ينظر في مسألة فإذا بها أو توجدت فيها أو تحققت علة قد حكم عليها الإمام أحمد في موضع آخر مسألة أخرى بحكم شرعي إذا ماذا نصنع؟ وجدت العلة نطبق القياس إذا صار فرعا وذاك أصل ووجدت العلة التي في الأصل موجودة في الفرع فنقيس فينقل الحكم المسألة تلك لا عين هذه لكن إذا لم يعلم وأشبهتها مسألة هل نقول هذه تشبه هذه المسألة فننقل الحكم أولى لا هذا ما يسمى بالتخريج المصنفون يقول لا فإن لم يعلم لم يخرج إلى ما أشبهها يعني لا ينقل الحكم إلى ما أشبهها وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى ولكن الأكثر العمل على هذا باب التخريج عند الحنابلة والشافعية كله قائم على هذا أن ينظر في مسألة لم ينقل عن الإمام حكم فيها ولم ينقل عله لكنها أشبهت تلك المسألة التي حكم فيها الإمام قالوا هذه أشبهت هذه فينقل حكم هذا يسمونه تخريج يسمى تخريج في باب المذهب فإن اختلف حكم في مسألة واحدة وجهل التاريخ وجهل التاريخ فمذهبه يعني إذا علم التاريخ فالثاني هي قوله فالثاني هي قوله لا يقال بالناسخ والمنسوخ الا في الكتاب والسنه فقط في الكتاب والسنه اما اذا جاء كلام اهل البدع لنقل الثاني ناسخ الأول فان اختلف حكمه في مساله واحده وجهل التاريخ فان علم التاريخ حينئذ نقول الثاني هو مذهبه فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما يعني ما كان اقرب الى الدليل الشرعي والا يعني والا يجهل التاريخ بان علم التاريخ فالثاني يعني القول الثاني الذي علم تاريخه هو المقدم هو المذهب هذا هو الاصل لاستحاله الجمع لاستحاله الجمع لا يمكن الجمع بينهما وقال بعض اصحابنا والاول, أي, والأول اي مذهبه الاول كالثاني بمعنى ان كليهما مذهب له وان علم التاريخ لكن لو قيل بزيادة الوا هنا وقال بعض أصحابنا الأول كان له وجه محشي هنا يقول أن يكون الأول مذهبه كالثاني وهذا بناء على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفي هذا القول أطلقه نظام وإلا فالثاني يعني وإلا يجهل التاريخ بأن علم تأليخه ما لاستحالة الجمعي وقال بعض أصحابنا والأول يعني مذهبه الأول كالثاني بمعنى أنك ليه مذهب لهم لان المساله كالاجتهاد لان المساله من باب الاجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد حينئذ يجعل القولان مذهبا للامام احمد مثلا لكن ليس عليه العمل هذا ليس عليه العمل لابد من الترجيح ثم قال والتقليد لما ذكر الاجتهاد ذكر مقابله لأنه اما مرتهد وإما مقلد العالم يرتهد والعام يقلد والتقليد تفعيل من قلد الشيء يقلده تقليدا وهو وضع الشيء في العنق من دابة أو غيرها وذلك الشيء يكون قلاده واحد واحد القلائد محيطا به يعني لابد أن يكون محيطا فان لم يكن فلا يكون قلاده ومنه سمية القلاده التي تكون على البعير ونحوها ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه في تفويض الأمر إلى الغير يعني كأن العام يقول للمجتهد أنا فوضت أمر إليك أن تقول الحكم أنا معك اذا صار مثل ماذا كأنه ربطه ها بعنقه وسحبه معه هذا الأصل وصلاحا قبول قول الغير بلا حجة بلا حجة يعني بلا معرفة دليل حرام جائز مباح فقط لماذا لأنه لو ذكر له الدليل هو عام ما يحسن للسنباط ولا يحسن النظر في الأدلة إذا قبول قول الغير بلا حجه فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه هو حجه عليه الصلاه والسلام إذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا لاننا اتبعنا حجه لو أخذنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دون نظر لو اجتهد عليه الصلاه والسلام ولم نعلم وجه الاستدلال واخذنا بقوله عليه الصلاه والسلام هل يسمى تقليدا لا لان قوله حجه هو حجه عينه عليه الصلاه والسلام فعله وقوله وتقريره وتركه إلى اخره لأنه حدة في نفسه والإجماع الأخذ بالإجماع هل يسمى تقليدا؟ قال لا والإجماع كذلك مثل الأخذ بقول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من التقليد اتباع الإجماع لأنه حدة في نفسه ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين العلوم على ضربين يعني من حيث جواز التقليد وعدم هل كل علم يجوز أن يقلد الإنسان غيره أو لا؟ أو فيه تفصيل هل الفروع كالأصول؟ أم بد من تفصيل قال العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية يقصد بها العقائد لا يجوز التقليد في أصول التوحيد ولا وجود الرب جل وعلا ولا أسمائه ولا صفاته ولا كذلك ما علم من الدين بالضرورة كأصول العبادات ونحوها كالصيام والحج أنها واجبات لا يجوز التقليد فيها هذا على قول أبي الخطاب ما لا يسوغ فيه التقليد يعني لا يجوز فيه التقليد لماذا لأن هذه العلوم الأصلية التي العقائد وما ثبت أو ما كان معلوما من الدين بالضرور كأصول العبادات التي يستوي فيها العام وغيره هذه لا يكتفى فيها بالظن لابد من اليقين والقاطع لابد من الظن لابد من اليقين والقاطع فلما كان المقلد لغيره بلا حجة لا يستفيد قطعا منع التقليد في الأصول منع التقليد في العقيدة وما يسوغ يعني يجوز فيه التقليد وهو الفروعية كالمعاملات ونحوها كل ما لم يكن من أصول العقيدة أو أصول العبادات فيجوز فيه التقليد على راي أبو الخطاب هنا وقال أبو وقال بعض القدرية أبو الخطاب يرى ماذا منع التقليد في العقيدة وما أشبهها كأصول العبادات ويجوز فيه التقليد وهو الحكام الفروعية وقال بعض القدريه يلزم العامي النظر في, يلزم العامية النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطل بالإجماع الله وجل قسم الناس فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا تعلم نفي هذا فكيف يلزمه النظر في الأدلة وهذا قول ابن حزم هذا قول ابن حزم فقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام يلزمه معرفة دلائل الإسلام والمراد بدلائل الإسلام هنا دلائل أركان يعني أدلة أركان الإسلام يعني بها أصول العبادات لابد لأنه يستوي في العلم بها العام وغيره ونحوها مما اشتهر ونحوها يعني نحو أركان الإسلام ما يسمى به اصول العبادات مما اشتهر ونقل نقلا متواترا فلا كلفه فيه فلا كلفة فيه ثم العامي لا يسفتي ذكر هنا من يسفتيه العامي من يسفتيه العامي ثم العامي لا يسفتي إلا من غلب على ظنه علمه لا يجوز أن يقدم على أي أحد فيساله لابد أن يغلب على الظن أنه من أهل العلم والدين الا من غلب على ظنه ظني المستفتي الذي هو العام علمه لاشتهاره بالعلم والدين قد يقول قال كيف علم انه عالم لاشتهاره بالعلم يشتهر بالعلم ولا يكفي بل لابد ان يضم اليه الدين وهو العمل بعلمه وهو العمل بعلمه لأن القسمه الثلاثة علم بلا عمل وهذا مذموم شرعا فحينئذ لو وجد هذا الصنف يستفتى او لا لا يستفتى لانه يشبه من يشبه اليهود اي اشبه غير الماضوب عليه من الضالين قسمه ثلاثيه هدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الماضوب عليهم ولا الضالين غير الماضوب عليه اليهود ولا الضالين النصارى علم بلا عمل اشبه اليهود عمل بلا علم اشبه النصارى وكلا النوعين في امه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسفتى لا هذا ولا ذاك وانما يسفتى من جمع بين العلم والعمل والدين أو بخبر عدل بذلك أن يحكم عالم بأن هذا يسفتى او اهل للاستفتاء وليست الشهرة لوحدها دليل على صحه الاستفتاء أو بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل اللهم استعان لا من عرف يعني لا يسفتى من عرف بالجهل هذا كيف لا من عرف بالجهل يعني من عرف بالجهل هذا لا يجوز سفتاه وظنوا لا خلاف في هذا إذا علمت أن هذا ليس من أهل العلم فتستفتيه نقول هذا لا يجوز هذا لا لا يجوز ولو تحلى بالشهادات إلى آخره ولو كان مشهورا في الصحف والمجلات قنوات إلى آخره هذا لا يكفي أنه من أهل العلم فالشهرة ليس دليلا على العلم بل قد يكون من أجهر الجاهلين وهو من أجهر المشهورين فإن جهل حاله ما تعرف قال لم يسأله ها؟ فإن جهل حاله ما يدري. هل هو من أهل العلم أو لا ها؟ ولو أخذ ببعض من مظاهر أهل العلم لم يسأله يعني لا يجوز تقليده لا يجوز سؤاله وقيل يجوز استفتاؤه من جهل حاله لأن العادة جرت بذلك أن من دخل بلدا لا يسأل هل هذا عالم هل هذا مشهور بالعلم إن يسال يسأله مباشره مباشرة لكن الصواب الأول فإن كان في البلد مجتهدون كثر تخير تخير إن لم يكن مرجح وقال الخرقي الأوثق في نفسه وهذا صح الأوثق في في نفسه يعني من وجد في نفسه أو اقتنع في نفسه أن هذا أرجح من هذا ولو اشتركا في العلم والدين لماذا؟ لأن المجتهد أو العامي استثني له مسألة واحد يجتهد فيها وهي هذه يجتهد في من يستفتي السفتي من فيسال ويبحث ويستنبط من كلام الناس هل هذا اوثق هل هذا اعلم هل هذا عنده دين الى اخره فيستقر في نفسه ان هذا اعلم من ذاك او اوثق من هذا فهنا يتعين في حقه ولا يجوز العدول له عن عن غيره وقال الخرقي الأوثق في في نفسه يعني يجتهد في معرفة الاوثاق ثم قال رحمه الله وهذا آخره آخر ماذا اخر المختصر الذي اختصره من كتابه المذكور آنف والله تعالى اعلم ختم كتابه برد العلم الى الله تعالى وهو الموفق وهو الموفق يعني الرب جل وعلا هذا اسم فاعل مشتق من التوفيق لو قيل وبالله التوفيق كان اولى من يقال والله الموفق لان الموفق هذا اسم فاعل والأصل فيها أنه دال على صفة على ذات متصفة بوصف وهذا شأن الأسماء والأعلام هذا الأصل لكن إطلاق المصادر والأفعال الواردة في الشرع حينئذ لا بأس بها أما ان يشتق من المصدر اسم أو يشتق من الفعل اسم فالأصح ماذا؟ أن الأعلام توقيفية اسماء الله تعالى توقيفية إذا الموفق هذا اسم فاعل بكسر الفاه وهو صفة من صفات الله تعالى ان التوفيق صفة من صفات الله عز وجل إن يريد اصلاحا يوفق الله بينهما هذا من فعل الله عز وجل لكنه يوفق ولو قيل بالمصدى لا بأس لأنه لا يفيد عالمية أما الموفق هذا لم يرد هذا لم؟ لم يرد وله الحمد وحده ختم بما بدأ به وهو الوصف أو الثناء على الرب جل وعلا بما يستحقه وله الحمد إلا لغيره وحده هذا تأكيد. إذا افاد هنا الحصر بجهتين من تقديم الجار والمجرور وخبر ومن جهة التأكيد بقوله وحده لأنه حال وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه يعني ختم بما بدأ به وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لامتثال لقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبهذا نكتفي في هذا القدر أسر الله جل وعلا الكريم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعينا وياكم على الإسلام والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.